سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُنْزَهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا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 يسون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نقفه في قرار مكين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 وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن قُونِ السَّيْلِ نَأْتِي بِدُهْنٍ 113. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 114. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 115. وعليها وعلى الفلك تحملون وَلقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله فما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال ملؤ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم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 111. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 112. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 113. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين شَأَنًا مِّن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِم رَّسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ۖ أَنَعْبُدَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ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 119. إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 110. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين 111. قال رب انصرني بما كذبوا 119. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 110. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين 111. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 120. أيحسبون أنما نمدهم به من ماله وبنين 121. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون 122. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 123. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 124. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انه الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ فَالْقُلُوبُ هُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى 118. أجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 119. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 110. مستكبرين به سامرا تهجرون 111. أفلم يدبروا القول أم جاء اَلَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمْ أَمْ جَاءَنَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 121. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 122. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين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 119. وعظاما أئنا لمبعوثون 110. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا 124. سيقولون لله قل أفلا تتقون 125. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 126. سيقولون لله قل فأنا تسحرون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 يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّمَا تُرِيَنَّمَا يُوعَدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنَّ عَلَيْنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۚ ادْفَعْ عَنَّا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اقول رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا اي تُنْهُوا قَالُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ دَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ 112. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 113. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون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 فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا رَبَّنَا لَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ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 لا حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافر وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحم